ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقبعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفقدتهم هوا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل, قريب إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع رسله أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم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 فلا تحسبن الله مُخْلِفَ وعده لِرُسُلٍ إِنَّ الله عَزِيزٌ ذَرْتِ قَامَ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وآل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزول الله، وبرزول الله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقررين في الأصل.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 هذا بلاغ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اذوا